هنا ع د ة أ س ئ ل ة عن ز ي ا ر ة ا ل أ ق ا ر ب أ ح ي ا ن أ و أ م و ا ت ا يوم العيد أ م ا ز ي ا ر ة القبور في يوم العيد أ و في يوم الجمعه او تخصيص يوم معين فلا يجوز ذلك و أ م ا ز ي ا ر ة ا ل أ ق ا ر ب يوم ع ن ي ي العيد والذهاب إ ل ي ه م ويعني الدعاء لهم فان ذلك لا ا وأما ا ا م تخصيص ل ق ب ر ب ز ي ا ر ة يوم العيد أو يوم أو الجمعة أ و يوم معين من الايام بالذات ليس ا ل إ ن س ا ن يفعل ذلك